لا أحد أحد لا أحد كنا <تصفيق> تنهر أتعرف أحدا هنا؟ أتعرف أحدا هنا؟ نايا كنا إن لا لا أعرف أحدا هنا لا لا أعرف أحدا هنا إنو <تصفيق> إي ما زال لم يعد. ما زال لم يعد. بليو هل ستستمر في البقاء هنا طويلاً؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلا ناي، я بليو هير لا، لن أبقى هنا لأطول بَتَةً. لا. لن أبقى هنا لأطول بتاتا نوت مير، إيكا مير. شيء آخر، لا شيء أكثر شيء آخر، لا شيء آخر بلدوها نود أدريك؟ أتريد أن تشرب شيئًا آخر؟ أتريد أن تشرب شيئًا آخر؟ Nej tak. Jeg ja vil ikke have mere. La. La orid ayi en akhar. La, la orid ayi shay' şey akhar. Allerede noget? Ikke noget endnu. Shay'un hassel. Lam yahsal. She hasal. Lam yahsal. Har du allerede spist noget? هل حصل أن أكلت شيئا؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ نود لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء. لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء. فلير، ما زال أحد؟ ليس من أحد. Mazala Ahad flere, Ahad vil have Er der flere der ved her kaffe? Har der stadig nogen, der vil Nej, ikke flere. Nej, ikke flere. La, Nej, ikke